Miss... Oh, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوك مثل الحمار يحمل أسفارا بس مثلا القوم الَّذِينَ قال والله لا Yeah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره اولى ومن فضوا اليها وتركوك ومن ادم وحواء